ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء من عباده أن أنذر أن أنذر إلا أنا خَلَقَ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما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 وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّهِ بكم لرؤوف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ما شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ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 كَرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 اموات غير احياء وما يشعرون أيان يبعثون الهكم اله واحد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 قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة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 قد مكر الذين من قبرهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف تقفوا من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Then on the day of the feast he sends them and قال الذين أُوتوا العلم إن الخز يَلْيُمَ وَالسُّوءَ أَعَلَّ الْكَافِرِينَ الَّذينَ تَتَوَفَّى هُمُ الْمَلَائِكَ تَتَوَفَّى فَأُحُمُّلُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلٰى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ فَدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ مَخَالِدِيْنَ فِيْهَا فَلَبِثْتُمْ فِيهَا فَتَحْسَبُوْنَ اَنَّكُمْ مُحْسِنُوْنَ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير.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 كذلك يجزي الله المستقين الذين تتوفىهم الملائكة يقولون سلام عليكم ادخل الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي تِيَ امرُ ربِّك فذا ذاك فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُم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 بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيْنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَرِفُونَ فِيهِ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 ذُنْيَا حَسَنَةٌ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى ربهم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 أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ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 سموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفر علون ما يأمرون، وقال الله لا تتخذوا إلهاين إثنين إنما هو إله واحد، فأي وله ما في السموات والأرض وله الدين واصبا أَفَغَيرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ فُرْفَ إِلَيْهِ تَجَارُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا لِيَكْ فور بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا ألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم وَالَّذِي <تضل> وَجَهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ إِمَّا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُنِنَّ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ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 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون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 الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم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 نزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله انزل من السماء ماء يا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لا لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين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 أحبك إلى النحل أن من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا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 إيمانهم فهم فيه سواء، أف الله يجحدون، والله جعل لكم من أنبار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 تطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مَمْلُوكَ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَا رَزَقْنَاهُ مِنْ نِعْمَةٍ رِزْقًا حَسَنًا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 وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِينِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوجَدُ لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض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 أطوني لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يرو إلى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 فَذَلِكَ يتم نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يُ ذَنُو لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ لَا يُذَنُّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُقْفَفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شركاءهم قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شركاءنا قَالُوا ربنا هؤلاء شركاء الذين كننا ندعو من دونك، فألقو إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقو إلى الله يوم إذن السلام وظل عنهم ما كانوا يف. دارون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوقع العذاب بما كانوا يفسدون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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروه واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا اليمين بعد توكيدها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 بَيْنَكُمْ أَن تكون أُمَّةً هِيَ أَرْبَعٌ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَا لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلُّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا فَتَذِلُّ قَدَمٌ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 ساوا وهو مؤمن فلا حياة طيبة ولا نجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون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 وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بَلْ أت سارهم لا يعلمون قلنا نزل الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أن أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم ان يف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 إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 وَاَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيْبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اوهلل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور افضل وَلَا تقولوا لِمَا تَصِفُ ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تكون افضل ان تكون افضل ان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 وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أنت اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن يا ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن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 وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوُوا۟ هُمْ مُحْسِنُونَ